بوك تو خمسة وعشرون خمسة وعشرون انوراش في المدينة في المدينة فراوس مرغ لعقارم أريد أن أذهب إلى محطة القطار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 كيف أصل إلى وسط المدينة؟ تاكسي. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. أمني لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. أمني لفندق. أحتاج لفندق. وراء سان كيريز أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. عيد استكارت مادة كREDIT. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. أي هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. شيء استدوزت ماذا يوجد في المدينة لييرا؟ ماذا يوجد في المدينة لييرا؟ مرجت اذهب إلى المدينة القديمة. إذهب إلى المدينة القديمة. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. مارجت إنبورت. اذهب إلى الميناء. إذهب إلى الميناء. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟